Amen. Amen. وكلنا لكأت إلهنا تم نور تم نورك فأديت فلك الحمد أضع حلمك فأبوتك فلك الحمد أضع حلمك فأبوتك فلك ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أحمر الجاه وقلتك أفضل العظيم وأهلالا تطعف تشكر وتعصى فتغذر وتجيب المطق وتشف الضر وتشف السفين وتغذر الضرب العظيم At sen rokon dan What's up the وَأَنْتَ الَّذِينَ خَلَقْتَ الْمُخْرِجَةَ الْنَاسَ الى الَّذِينَ لِلآبَاءِ الْكِنَّادِرَ تَوَلَّيْتَ وَلَكِنَّ خَمْدُ كَمَالٍ خَمْدٌ وَلَكِنَّ خَمْدُ كَمَالٍ أَنْتَ الَّذِينَ بماء نواصينا بيدك ما ظلنا حكمك أدن فينا قطارك نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ألزمته في كتاب أو ألمته أحدا من أو في الغيب اجعل الكرآن العظيم ربع قويتنا قلوا رسولنا وجمى أحساننا ودعى جون لنا وبيننا وسائقنا وجليلنا إليك وإلى جناتك جنات النظيم اللهم اجعلنا ممن يقرأ الكرآن فيبقى اللهم أنبسنا بالذلل وأسكننا بالذلل واجفع بني أمن النقر واجعلنا بني عند الجزائل من الفائزين وعند النعمال من الشاكرين وعند الدنوان من الصابين اللهم رسلنا لك تبديدك ارزقنا لذة قراءته ارزقنا لذة قراءته ارزقنا لذة اللهم وفقنا لدني اهن الدرجات وارزقنا خير نصا قد تولنا فيما توليت وذلك هنا فيما قلت وكما يصرف لما شهوها قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يرس من ولا يقر من تبارك ربنا تاليت اللهم اكتنا بالذلك عن مرام كما سوا منظر قلبه برانا وأن ينهارك الثيانة اللهم خبر لينا الإيمان وزهر في قلوبنا وكرم إلينا القفى الفسوق والإسعان واجعلنا من الواشرين اللهم في وسنة قيانا وزكنا أن من زكاة. وصحة لا تنهينا وأهل للهما إن أعنيتا وأنه وجعل من الدنيا لا إله إلا الله وتوفينا وإنت راضينا لا كيف يميجيك في الصنوات ليعصيك في الخنوات مولا في من يا جاد من يحسنك في شواطئ ليلى يا طبيب كل يا من سكنت في يا من سكنت في فريقي أين قطيع لم أم الذي من الذي غاوى فلم يوبه ومن الذي تجاهل يكفل فلم يقرح. جودك واسح. جودك يا ساس وقبلك يا من امننا الغلي ونحن الفقراء أنت الغني ونحن أنت الغلي ونحن الفقراء أنت الغني ونحن, ونحن الفقراء إلهنا واغمة من قردته وأداء أنهجته أفريق أكباب إن كانت رحمتك للمحسنين فإلى أين تنهب آهال الهديدين ببيع بك الأخلاق It's a فَوَقْتَكَ لَا سُرٌّ كَنَكَ أَوْ قَدْ تَنَا جَنَى يَدَيْكَ لَكَ العشرى الااخرى من رمضان فلك الحلق بل اهتنا اخرى من رمضان فلك اللهم لك الحمد وفقتنا للسيام وفقتنا للقيام وفقتنا لقراءة القرآن وفقتنا يا رب قلبا اللهم فته علينا ان من يا اللهم اتينا من ما كان الرزق لنا يريان رقابنا بكرمك آتك رقابنا بالأمانك يا ربنا العالمين اللهم زلزلنا عنا وأدخلنا في الدوس الآلى الأبرار اللهم انك عفون اللهم انك عفون تنب والعفوة عفو عنا Oletko saavuttanut? Oletko saavuttanut? Oletko saavuttanut? Oletko saavuttanut? Oletko saavuttanut? Oletko saavuttanut? Oletko saavuttanut? Oletko saavuttanut? Oletko saavuttanut? احشرنا <متشئنا> معهم <نأهم> واسعدنا بالقائم واسعدنا بالقائم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا <جميلنا> معه <نأكل> اللهم احشرنا معه <نأكل> اللهم ياتم يرفعه بسم اللهِ كبروا بنا واتنا بسم اللهم صلِّ لنا يا من أخره من والنون إغفر لنا بقولك بعوضاً كنباً اللهم صلِّ على محمدٍ جننا وأكرمتنا وأبيتنا وكفيتنا وأطعمتنا وأمنتنا وحفظتنا وقبلتنا وربيت خليمنا وأجبت مسلتنا وحفظت مرادنا وفرجت منهمنا ونبست فريبنا وحفظت غيرنا يا رب سلام وهذه قدامنا وهذه قدامنا وقد نجاجنا وقد بنتم اللهم يا ربنا وقدتت ادنا وزوجت امنا ورزقت عقيمنا في يا سبيع الدعاء <تصفيق> اللهم اشفر اللهنا اللهم اشفر رضانا وآفر اتبانا وفي الصور من المبر جمعنا اول من على دعائنا من كان هذا الجمع يشفر مرضا يا هادي السباع سبا الله الغادي ثقلا لا اسميه هو هو اللهم تجعلها ساعه جزاذا تجعلها ساعه اجابة يا من اللهم له بالسماء زيد القرآن اللهم لك كان من الهي يا ضيع عمره اناطا ومقدامنا نعيتا اللهم اجعل قبره روضه من رياض اللهم اجعل قبره روضه من رياض اللهم لا قبره يضرر Janna ovaan, janna janna, janna ovaan, شباب المسلمين الله يحملهم صرف بالطريق المستقيم ووفقوا طريق القويم الحاضرين من خاصة يا رب العالمين الله يحملهم أصل النساء المسلمين وجعلهم السحابيات مكتبيات Oi, niin kuin minäkin, niin minäkin, niin minäkin, niin minäkin, niin minäkin, niin minäkin, اللهم استها فيقى الأرض رَحْمَةً رَحْمَةً بِالْمُتَلَقَّاتِ وَالْأَرَاقِ نَوْمِيَتَ مَا وَلِمَسَاءِ رَحْمَةً رَحْمَةً بِالْمُتَلَقَّاتِ وَالْأَرَاقِ نَوْمِيَتَ اللهم اختفرين دينهم وأخلاقهم اجعلهم خير سفراء لهذه البلاد اللهم اجعلهم شامحين مهتزين بدينهم وبصمة وبسن أبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اخرصهم اللهم اخرصهم وردهم إلى أهلهم سالمين ظالمين تناوح لنا إلا أولى جرمونا اللهم احسر الإسلام والمسلمين وانسر عبادك الموحدين وانسر الإخوان المصطفحين في كل مكان في سوريا وفي مصر وفي بارنا انزل عليهم رحماتك انزل عليهم رحماتك كلهم اول وناصرا ومعينا الله ارحم الاطفال الوقف والشيوخ الوقف والنساء فكالا انزل عليهم رحماتك يا ارحم الراحمين الله المنصر اخوان يا نبي سوريا وفي كل مكان اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم اللهم تقفل شهيدهم, شهيدهم، وادعوا جريفهم واشف مريضهم اللهم اجمعنا بهم في جناتك اجمعنا في جناتك اجمعنا في جناتك جنات النعيم اللهم يا عزيز يا جبار يا متكبر عليك بطاغية الشام وأنوانه اللهم اتنعنا يا طاليل الظالمين اجر به النافر طبات <تصفيق> نزل الله بالنصارى لا تربى الله وجهه من تربى من أباد وآل أجمع بناج من أجمع بناج من أجمع ومولانا وطالبنا وراضتنا الله ما ندبنا تدنا أو أو اذن بالابسان حسانا اغفر لجماعه هذا المسجد النبا اغفر لجماعه هذا المسجد المبارك اللهم اغفر لمن بنا هذا المسجد اللهم يا ربنا اغفر لمن اعان واغفر لمن اعان على ترميم هذا المسجد يا رب العالمين اللهم لنا الرجال ونساء اللهم اضفر المؤمنين والمبدلات والمسلمين والمسكنات الأخياء منهم والأموات اللهم اجنبك افضلنا مليلة القدل فخاز فيها هداء ظلم التواب والأجل لا تحرمنا فضلها لا تحرمنا عتقها لا تحرمنا عجرها اللهم يا ربنا تقبل لنا الصيام والخيام وتجاوز أن ما كان فيه من خطر أو تقصير أو بسياء تقبل صيامنا ja jääbää kuuluu minkäsirin ajmurki sonaa kiinni rauhaa kiinni Allahumma ajmurki sonaa kiinni rauhaa والناس ضاعوا ضاعوا ضاعوا 350 يا والله لا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا اللهم ارض النفس ذات ذكر احسان اللهم ارض سيئات ما صنع وتقطت يا كرم الاكرامين يا أجود ramadan ina hala la tadakkara rahmatan ramadan la wa qad taqtarqadna amma la tadakkara tin ramadan allah سَهْدَمْ بِرَبِّي رَمَضَانَ إِلَّا وَقْتَ الْأَحْرَارِ الْكَرْقَالِ اللَّهُمَّ إِلَّا وَقْتَ الْأَحْرَارِ الْكَرْقَالِ فَرَأَيْتَ سَخْوَةَ الْمَأْبِدَ اللَّهُمَّ إِلَّا وَقْتَ الْأَحْرَارِ الْكَرْقَالِ فَرَأَيْتَ سَخْوَةَ الْمَأْبِدَ اللَّهُمَّ صحت و علينا تنسب في فتك يا ربنا بك انت بلا اللهم تقبل من مياه جميعا رجالا ونساءا شيبا وشدانا يا رب العالمين لا تفط جنها يا هادا إلا وقد قبلتنا واستجدد أواتنا زين يا رب تسلم اوقنا غدا بنا اوقنا غدا بنا اوقنا غدا بنا ربنا لا تجرف قلوبنا غلا من نديره امنو واغفر لنا ربنا اننا ترو في وفي اطلب لنا سبقونا بالإيمان ولا تجعب قلوبنا بمن منذين آهلوا ربنا إنك ربوك رحيم ربنا لا تعافلنا بما نسينا أو أخطأنا ربنا وآتنا ما وأتنا أنا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة كلا تخلفن الله اختر لنا رمضان برhabitude اللهم اختر لنا سورنا Vortear برöstweet اللهم شهر رمضان Mm-hmm.